أ ط ف ا ل و ا أ د ي ت و ا فرض وسنه لا اله إ ل ا الله والشهيد حبيب الله علمتنا شو معنى الرجوله لو يعطونا الدنيا ومالا لا ما تنسينا لا لا بلادي ودمي كرمالا من غير فلسطين شو ي <تصفيق> ع ن ي ك وليل من غير فلسطين شو ي ع ن ي ك وليل اللهم ب ر ح م ت أ س ت غ ي ث يا حي يا خيوم يا أ ر ح م ا ل ر ح م ي ن يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ غ ف أ ط ف ا ل فلسطين حسبنا و ل ل ونعم الوكيل. حسبون الله ونعم الوكيل اللهم أ ج ب د ع ا ئ ن ا آمين